وصلنا في الدرس الماضي في موضوع الملائكة إلى أعداد الملائكة. فالملائكة لا تحصى أعدادها. وهناك ما يثبت ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة من جنود الله عز وجل ومن جنود الله عز وجل الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين قد تأتي هذه الجنود فتضع الرجل في القبر فهذه من جنود الله عز وجل على كل الملائكة من جنود الله والله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلاه هذا النفي والاستثناء المقصود به أن أعداد الملائكة لا تعد ولا تحصى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء وحق لها أن تط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع إن هذه السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه في هذا الموضع ملك ساجد أو راكع والسماوات كما تعلمون المسافات بين النجوم يشعب على العقل تصورها يعني الفضاء الخارجي شيء لا يصدق بين المجرات مسافات شاسعة الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إذا كان أقرب نجم للأرض أقرب نجم للأرض عدى المجموعة الشمسية يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية يعني إذا ظهر منه دوء إلى أن يصل الضوء إلينا يحتاج إلى أربعة آلاف عام الضوء ضوء القمر يصل إلينا في ثانية واحدة ضوء الشمس في ثماني دقائق المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة نجم القطب أقرب نجم إلى الأرض عدا المجموعة الشمسية يحتاج ضوءه إلى أربعة آلاف سنة ضوئية لو أن هناك طريقا إليه وركبنا سيارة لاستغرقت الرحلة أكثر من سبع وعشرين مليون مليون سنة هذا أقرب نجم أبعد نجم اكتشف حديثا ثلاثة عشرة ألف مليون سنة ضوئية سلاثة ألف مليون سنة ضوئية هذا أبعد نجم اكتشف حديثا ومعنى ثلاثة عشرة ألف مليون سنة يعني ضوء هذا النجم كان قد تألق والنجم في هذا المكان ومضى على تألقه ثلاثة عشرة ألف مليون سنة والآن وصل إلينا طيب الآن أين هذا النجم لا ندري يوم كان في هذه الجهة وأصدر ضوءه استغرق ضوءه حتى يصل إلينا ثلاثة عشر ألف مليون سنة أين هو الآن لا ندري هذه المجرات سرعاتها تقترب من سرعة الضوء يعني هذه المجرات تقطع في الثانية الواحدة مئتين واربعين ألف كيلومتر في الثانية الواحدة وكانت في هذه الجهة قبل ثلاثة عشر ألف مليون سنة فأين هي الآن إذا كانت تقطع في كل ثانية ميتين واربعين ألف كيلومتر وقد مضى على تحركها ثلاثة عشر ألف مليون سنة فأين هي الآن فلا أكسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون لو, لو تدرسون لو تتلعون على حقائق الفلك لو توضعوا هذه الحقائق بين أيديكم لخشعة لله عز وجل لذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء وحدهم يخشون الله يعني كن عالما حتى تخشى الله ولن تخشاه إلا إذا كنت عالما ولا يستخف بأوامر هذا الدين إلا الغبي الجاهل الأحمق أطت يعني صوتت لكثرة الملائكة يعني مثلا لو أن غرفة أرضيتها من الخشب وجلس في هذه الغرفة ما يزيد عن طاقة استيعابها لسمعت لهذا الخشب صوتا، فوط صوت الخشب دليل أنها تحمل فوق طاقتها فمعنى أطت يعني صوتت لكثرة الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع الآن أصناف الملائكة أعدادهم إذا ما في هذه السماوات وما في هذا الفضاء الخارجي موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أما أصنافها ووظائفها فقد جاء في النصوص الشرعية أن الملائكة أصناف وكما قلت لكم في الدرس الماضي إن هذا الموضوع له مصدر واحد هو كتاب الله وما صح من سنة رسول الله ولا نستطيع أن نزيد على النصوص شيئا لا, لا إضافة ولا تحليلا ولا تسخيما ولا يعني حزفا ولا أبدا هذا الموضوع مسلك الإيمان به مسلك الخبر الصادق والخبر الصادق هو القرآن الكريم لأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة يضاف إلى القرآن الكريم ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فهناك الصنف الأول أكابر الملائكة ومن أكابر الملائكة سيدنا جبريل وميكائيل، وفي التنويه بهما قال الله تعالى في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ورد اسم سيدنا جبريل واسم سيدنا ميكال أو ميكائيل. أما جبريل عليه السلام فهو صاحب الوحي إلى الأنبياء والرسل عليه السلام وفي التنويه بوظيفته هذه وأمانته بوظيفته وأمانته قال الله تعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بماذا يصف بالأمانة على قلبك لتكون من المنذرين فسيدنا جبريل من أسمائه في كتاب الله أنه أمين وحي السماء أمين وحي السماء من أسمائه أنه الروح وهذا الروح أمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقد بين الله سبحانه وتعالى أفضليته إذ شرفه فخصه بالذكر وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة وجعله ناصرا لرسوله في معرض تهديد نساء الرسول إذا تظاهرن عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما هذا الكيد يا رب فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله سبحانه وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين كما يقال في تفسير هذه الآية أبو بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير كل هؤلاء ليقفوا في وجه كيد النساء إن كيدكن عظيم إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه خالق السماوات والأرض وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ما هذا الكيد يا رب لذلك لما ربنا عز وجل وصف كيد الشيطان قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلما وصف كيد النساء قال إن كيد كن عظيم نعود بالله من كيد النساء إن أيام رأى واحدة بيستبد خصومات وقطيع بين عشر أسر وقد تودي إلى التلاق وقد تودي إلى الجريمة والخبراء في الجرائم يقولون في كل جريمة فتش عن المرأة طبعا استنباط هذا. الحديث عن الملائكة اما الحديث عن كيد النساء موضوع جانبه يسماه الله روح القدس روح القدس والقدس خلاسة الطهارة واصلها وسرها شيء مقدس طاهر يعني نقي وذلك تكريما له فقال تعالى في سورة البقرة وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ومدحه الله سبحانه وتعالى في ست صفات سيدنا جبريل معروضة في كتاب الله فقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أن فهو رسول وفي هذا اصطفاء وهو كريم وفي هذا تشريف وهو ذي قوة وهو مكين أي ذو مكانة وهو مطاع بين الملائكة لذلك قال بعض العلماء إن جبريل رئيس الملائكة والجان رئيس الجن ومنما يدل على رياسته لك أن تقول رئاسته ورياسته رئاسته على التحقيق ورياسته على التخفيف وعلى التسهيل أنه أمين في تبليغ رسالات ربه القولية والعملية هذا عن سيدنا جبريل أما ميكائيل أو ميكان فقد ورد أنه صاحب أرزاق العباد الموكل به، ومن جملة أكابر الملائكة الذين وردت بهم الأخبار إسرافيل أما إسرافيل فقد ورد أنه صاحب الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة الأولى فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله استثناهم من الموت بهذه النفخة لأن الله يتولى قبض أرواحهم بدون وساطة في نفخة الصور ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيبعث كل المخلوقات إلى الحياة بعد الموت هذه وظيفة سيدنا إسرافيل قال تعالى ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الصور طبعا البوق من دون تشبيه أو من دون تجسيد لا نعلم الله عز وجل قال الصور ومعنى الصور البوق والبوق كما قال العلماء مخلوق أعده الله ليكون به النفخ لإهلاك الأحياء في السماوات والأرض عند قيام الساعة وأما عزرائيل فهو ملك الموت لا بنص كتاب الله ولكن كما جاء في بعض الأخبار المأثورة إن كلمة عزرائيل لم ترد حتى في الأحاديث الصحيحة وردت في الأخبار المأثورة لكن عزرائيل اسمه شائع جدا بين الناس بشدة علاقتهم به. نعم يعني بعض الروايات بعد أن يهلك الله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض تنفيذا لقوله تعالى كل شيء هلكوا إلا يأمره بقبض أرواح كل مخلوق ولا يبقى إلا هو فيقول الله سبحانه وتعالى موت يا ملك الموت موت فيذوق طعم الموت فيقول والله لا أن هذا أن هذا طعم الموت يعني ما تمنيت أن تكون هذه وظيفتي لأن سبحان الله كما قال عليه الصلاة والسلام إن للموت لثكرات أعاذنا الله منها من أصناف الملائكة أيضا حملة العرش ليس معنا إلا هذه الآية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لا تستبعدوا هناك آيات لا ندري تفسيرها إلا بعد الموت. يعني كيف يحمل هؤلاء عرش الله عز وجل الله أعلم. هكذا ورد في القرآن كثير. آخر هم الحافون حول العرش. الحملة شيء والحافون حوله شيء آخر. قال تعالى وترى الملائكة حاسين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين من أصناف الملائكة أيضا ملائكة الجنة ففي وصف أهل الجنة قال الله تعالى في سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواج وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدر ومن أصناف الملائكة أيضا ملائكة النار واسمهم الزبانية فقد وصف الله تعالى سقر مبينا أن المشرفين على العذاب فيها تسعة عشر من الملائكة فقال تعالى سأصليه سقر هذا الذي فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبصر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طبعا ملائكة النار غلاظ شداد السجان بيكون ناعم لا بنتقه واحد يعني منظره مخيف وإيده قوية وقوته العضليه شديدة وقلبه قاسي هذا يصلح للسجن أما أن يختاروا انسان لطيف رقيق القلب حساس المشاعر مستحيل فردنا قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر وفي تسمية ملائكة التعذيب بالزبانية ورد هذا في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب رئيس ملائكة النار وخازنها اسمه مالك يقول عوام من هالك لا مالك لا أبضاء الأرواح اسمه مالك والدليل على ذلك من قوله تعالى وناد ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماتثون يعني أجمل وصف أو أدق وصف أنه أن أهل النار لا أو أن, أن من كان في النار لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيستريح ولا يحيا فيسعد لا يموت فيها ولا يحيا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم مفسدون الآن هناك من أصناف الملائكة صنف موكل ببني آدم وهؤلاء أصناف منهم الموكلون بنسخ الأرواح في الأجنة هذا صنف ومنهم موكلون بمراقبة أعمال المكلفين وحفظها وإحصائها وتسجيلها وكتابتها في صحف الأعمال وعندهم القدرة على علم جميع ما يفعله الناس من خير أو شر فيحصونه إحصاء تاما دون ما غفلة عن شيء منه أو نسيان لشيء منه إذ يتلقى المتلقيان الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الحركة السكن، اللفظة الكذب الفحش المزاح الرخيص الغيبة النميمة الاستهزاء السخرية الكبر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لكن العلماء نهوا عن أن يسأل الإنسان كيف يكتبون، كيف يسجلون هذا شيء في علم الله سبحانه وتعالى الذي يعنين أنهم يكتبون يعني يوم القيامة يأتي الإنسان وكتابه فيه كل صغيرة وكبيرة ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أصحاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا في آية أخرى كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كرما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعني هي المسجلة تسجل كل, كل كل صوت، لكنها لا تعلم أن هذا الكلام حق أو باطل، خير أو شر، فالملائكة ليسوا كائنات يتلقفون أعمال الإنسان من دون فهم، لا هم يعلمون أن هذا العمل خير، وهذا العمل شرير، هذا العمل يرضي الله، وهذا العمل يسخط الله، هذا العمل يرضى الله عنه، وهذا العمل يسخط الله، يعلمون لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن الله عز وجل رحمة بعباده جعل الملك الذي على الكتف الأيمن أمير على الملك الذي على الكتف الأيسى فإذا فعل الإنسان سيئة لا يستطيع ملك الشمال أن يسجل إلا بأمر من ملك اليمين ملك اليمين ينتظر لعله يتوب لعله يندم لعله يراجع نفسه لعله يصلح لعله يتألم إذا فعل الإنسان الشر وأصر عليه وافتخر به ولم يتوب منه ولم يندم عليه عندئذ يأمر ملك اليمين ملك الشمال أن يكتب عليه هذا العمل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أما يبقى آية دقيقة جدا نكتب ما قدموا وأثارهم كيف يعني يعني واحد زنى الزنى كتب عليه بعد أن يزنها بعد أن يزني ودون أن يتوب ودون أن يستغفر بعد أن يفعل هذه المعصية يكتب عليه هذا العمل هي معنى قوله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه طيب آثارهم هذه الفتاة التي أصبحت زانية أعادت الكرة فأصبحت مومسا أنجبت أولادا بالحرام فجعلتهم يفعلون فعلها لو تتبعت ما أتى من هذه الزانية لألف عام قادمة قد يقول هناك خمستالاف مومس جاء من هذه الزانية هذه آثار الزنا فيفتب على الزاني الأول فعله والآثار المترتبة على فعله مكان هذا الذي طلق هذه المرأة طلقها ظلما، فكفرت بربها، لأنها حنقت على زوجها الذي يصلي، يصلي وطلقها لسبب تاتي، فحنقت عليه، حينما حنقت عليه تركت الصلاة، لأنها جاهلة، إنها عندئذ خرجت عن طريق الحق، فعلت ما فعلت، كل الذنوب التي ترتكبها هذه المرأة. وذريتها إلى يوم القيامة في صحيفة الذي طلقها ظلما. لكن إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. فالإنسان قبل أن يطلق يجب أن يعود للمليون للمئة مليون. ولا سيما إن كان له أولاد من هذه الزوجة. والله الذي لا إله إلا هو هذه الآية. تقسم الظهر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني حينما كلفت تصليح هذه السيارة لم تعتني بضبط أجزائها أعطيتها لصاحبها يركب مع أهله وأولاده وزوجته تدهورت به مات الزوج وماتت الزوجة وبقي أولاد صغار الأولاد الصغار لا معين لهم لا مربي لهم نشأوا منحرفين من يصدق أن هذا الذي أهمل إصلاح السيارة سيحاسب عن كل هذه الآثار إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنسان بعث بابنه إلى بلاد الأجانب ليتعلم اللغة الأجنبية طبعا الأصول أنه يجلس عند أسرة هذه الأسرة متفلتة من الأصول يعني موضوع الزنا سهل عندهم فذهب إلى هذه البلاد وعاد يتقن اللغة الإنجليزية لكنه عاد زانيا الله عز وجل يريه يوم القيامة أن هذا الابن الزاني كيف اختار امرأ زانيه وكيف نجب منهما ذرية سيئة فاتبة وكيف أن كل هذا الانحراف بسبب أنه أرسله ليثقن اللغة الأجنبية فيحاسب عن كل هذا الفساد فهي الآية دقيقة جدا إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره ومن أصناف الملائكة الموكلون ببني آدم المعقبات الحفظة الذين يحفظون الناس بأمر الله من شر كل ذي شر خفي أو ظاهر يعني طريق خطر تقول اخترت اخترت هالطريق هناك ملك ألهمك أن تسير بهذا هذا الطريق أيام إنسان شرير يصرف عنك في ملك صرف عنك أيام تنسى الكهرباء مفتوحة ومطوعة الكهرباء لو أنها جاءت في الليل أحرقت المحل بعد ما تطلع خمسين متر ترجع على المحل تطفل. مين رجعت على المحل الملائكة والدليل قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حياة كل واحد مننا إذ كان مؤمن مستقيم طاهر بحس أنه الله عز وجل نجا من آلاف الورطات من آلاف المشكلات. إبريق شيء على الطاولة بيختار بالي أسعه لجوه. بيكون ابن إيدوا على الإبريق. حيشدوا لما أسعه لجوه مشي الحاء. كان ابنه يعني صار معه مشكلة كبيرة جدا يحفظونه من أمر الله. وهؤلاء الصغار يعني الملائكة يحفظونهم بأمر الله. بيوعون يتواعع على الأرض. تسمع صوت جمجمته مثل مثل الطنين صلى لوقت ما في شيء يحفظونه من أمر الله والله قال لي واحد وقع ابنه يعني من الديوان على السجادة 40 سنطر صار في خراج بدماغه وانفتحت الجمجمية وكلفته عشرات الألوف وقلق يعني الله عز وجل إذا كان حفظ يحفظ أي أن للإنسان ملائكة يتعقبونه لا يفارقونه بل يرافقونه في جميع الجهات من بين يديه ومن خلفه, ومن خلفه يحفظونه من المخاطر الظاهرة والخفية بأمر الله وضمن حدود قضاء الله وقدره بينك واحد كنت عن سوء شفت منام ماشي شي علمي وشي منام بعدين صحي لا على الطريق من أيقظه يحفظونه من أمر الله من هالقبيل في ملايين قصص هذه الآية دقيقة جدا وهذه الآية تبث المحبة في قلبنا تجاه الله عز وجل له معقبات للإنسان من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأن الإنسان يسافر في دعاء للسفر اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد انت مسافر زوجتك أرسلت ابنك يجيب خبز يترب الطريق في سيارات في أشرار في عتاك يعني من يحفظه في الطريق الله سبحانه وتعالى بعد ابنتك على المدرسة الى الصف صف يعني ما عنده وعي قد تأتي سيارة مشرعة قد تقطع الطريق بشكل غافل من يحفظوها الله سبحانه وتعالى فإذا الإنسان سافر قرأ الدعاء اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد الله عز وجل يتفضل ويحتفظك أولادك وزوجتك سافر اطمئن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والملائكة يحفظون هؤلاء لأنك دعوت الله قبل أن تسافر ومن هؤلاء الموكلون ببني آدم ملائكة الموت قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون هؤلاء الرسل سبحان الله يأتون للمؤمن بأجمل صورة واحد على فراش الموت وأولاده من حوله قال لهم قبل يدعمكن وين عموم في هذا أحد الناس إليه أخوه فجاءه ملك الموت بصورة أخيه أحيانا يأتي ملك الموت بصورة صاحب حميم بأجمل صورة هؤلاء الرسل وقد يأتي ملك الموت بأفشع صورة. قد يأتي على شكل صعبان أقرع، أو على شكل يعني مخلوق مخيف. واحد طرق الباب على صديقه، سنع ولاويل وعيار أن سقى أنه ميت الشخص عم بموت. فغادر. بعد ما غادر فتح الباب. فضى. استغرب. فاتله عنده. لا عم يرجف. اللخير. قالوا شايف الطائهي طلع منا واحد مخيف بقرون وجهه كبير أسود الضفير طوال بيخلقني كان طبعا هذا ملك الموت واحد كمان يخبر الأطفائية حريقة أنا حريقة ما في حريقة فرسل الموت يأتون للمؤمن بأبهى صورة واحد مثلوج بالفرش توفي بعد شافوا ابنه بالمنام قالوا يا يا أبت ما فعل الله بك قالوا مرة لما كنت أنا مريض يدي ألمني منكم كون إجوا اثنين حركوني طيبوني أنتم بكيتوا أنا ما عاد تنسى وقت كنت مريض كنتوا ساكتين لما طبت عم تبكوا اثنين بشكل ممرضين او طبيبين ليك عالجو علاج لطيف من دون إبر قالوا خاط يكون في إبر لا ما في إبر معالج خفيف ومش محم، طلع سيران. طبعاً لما الإنسان بيكون مأوى حياته بالطاعة، وبيضبط نفسه، بغض بصره بتحرير دخله، بالإحسان للناس، بذكر الله، هي بي بيستح... يستأهل أن يموت موتة يشتهيها كل إنسان. بينقلب القبر روضة من رياضة الجني. في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إذا ربكم ترجع رسلنا الملائكة وملك الموت رئيس ملائكة الموت كما ورد في الأخبار أو في الآثار سيدنا عزرائي من تفسيرات بعض الآيات والنازعات غرق والناشطات نشطة النازعات ملائكة الموت ينزعون أرواح الكفار نزعا والناشطات ملائكة الموت يأخذون أرواح المؤمنين أخذا نشيطا وبعضهم قال هناك ملائكة موكلون بأمور أخرى من تفسيرات هذه الآية والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر من بعض تفسيرات هذه الآيات أنها الملائكة ولها تفسير آخر أنها آيات كونية على كل هناك مهمات أخرى لا يعلمها إلا الله منخص هذا الفصل الملائكة مخلوقات مغيبة عنا لا نراها ذات أجسام نورانية لطيفة لا نراهم في الحالات العادية في الحالات العادية لا نراهم في حالات غير عادية نراهم قادرون على التشكل بالأشكال الجسمانية المختلفة المرئية لنا ذو قدرات خارقة قال عصيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا الجن قال الذي عنده علم من الكتاب الملك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفوك. عرش ملك بلقيس ينتقل من اليمن للقدس قبل أن يرتد إليك طرفوك. أخي والله طبعاً شحنك صلا شهر إيه طبعا باخرة لأنه بده شهر شهر شحن الظاعة. وشهر استلامه وشهر تخليصة وشهر قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فالملائكة ذو قدرات خارقة لا حصر لهم مقربون إلى الله تعالى طائعون له لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يتناكحون لا يتناسلون لا يأكلون لا يشربون إنما هم عباد مكرمون يحملون رسالات ربهم في العالمين ويؤدون وظائفهم في الأكوان بحسب مجرى الأقدار مثيل رأي خاص بحسب مجرى الأقدار يعني يحفظونه بقضاء الله وقدره ملائكة العذاب يعذبونه بقضاء الله وقدره بل انفصال عن عن عن أوامر الله عز وجل ينفذون أوامر الله بحذاثيرها على مراد الله العزيز الجبار بهذا ينتهي موضوع الملائكة وسوف ننتقل في الدرس القادم إلى موضوع الجن والاعتقاد بوجودهم والآن إلى الحقوق الخاصة نحن في, في دروسنا السابقة من إحياء علوم الدين درسنا حقوق المسلم على المسلم يعني أي مسلم وذكرناها بالتفصيل وبقينا فيها أشهر أما اليوم هناك حق خاص هذا الحق هو حق الجوار ما في واحد ما له جيرانه هذا الدرس مهم جدا والناس في هذه الأيام يشكون الجار ويشكون أذا الجار، فإذا كنت مسلماً فهذا هو الشراء، إما أن تكون مسلماً تعرف حق الجار وإما أن الإسلام بريء منك، اعلم أن الجوار يقتضي حقاً إلا أكن ساكن لحالك بخيم بالصحراء أي بحث ثاني في هالحالة إنتي معصم الدرس هذا. كان ساكن بخيمي وحدك في الصحراء أنت معفى من هذا الدرس ساكن بمدينه فوقك في ناس تحتك في ناس على اليمين في ناس على اليسار في ناس فأنت ملزم بهذا الدرس <تصفيق> اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام دروسنا الماضي كلها في الأشهر استابقى حقوق أخوة الإسلام أما اليوم حق الجار فيستحق الجار المسلم ما يستحق كل مسلم وزيادة لك أخ مؤمن له حقوق عليك ساكن جنبك له عليك ما دام ساكن جنبك له حقوق تزيد على حقوق المسلم إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم وذو الرحم حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة فإذا واحد له أخ ابن عم ابن خالي، ابن عمي ابن خط أب ابن ساكن بالبناء نفسه أو تارث بيت أو رقم بيت 40 ينتبه لهذا الإنسان ثلاث حقوق حق الإسلام حق الأخوة في الإسلام وحق الجوار وحق القرابة وأما الذي له حقان فالجار المسلم إليك أخ مسلم ساكن جنبك ما في قرابة له حق الجوار وحق الإسلام وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك إلك جار مشرك ينكر وجود الله عز وجل هذا جار ولو حق ولعل إذا كان عملت كجار جار يأسلم كله سيدنا أبو حنيفة جار مغني يعني آزاه أذى ما بعده أذى طوال الليل يغني ويستخدم بعض الألات الموسيقية العود ويغني ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلف فجاء صاحب الشرطة وألقى القبض عليه توجه سيدنا أبو حنيفة بنفسه إلى صاحب الشرطة ليفك أسر هذا الجار المغني فلما رأى صاحب الشرطة أبا حنيفة النعمان يدخل عليه رحب به أشد ترحيب وأطلق سراح جاره إكراما له في طريق العودة قال له أبو حنيفة يا فتى هل أضعناك فتاب على يديه بيروي التاريخ أنه سيدنا رسول الله الله مصلي عليه له جار كان يؤذيه يبالغ في إيذائه في مرة الأذى الذي كان يؤذيه به استقده استقاد الأذى توقع أنه مريض، فعاده، فلما عاده أسلم على يديه. هذا الجار المشترك له حق عليه حق الجوار مهما كان يكون، مهما كان مؤذي هذا جار، فإذا سلمت عليه أكرمته، رعيت أهله في غيبته، أمنت له حاجاته أحياناً، يعني ما تعرف إذا كان في رجل كان مدمن خمر. أخذ وضع من العصر للساعة ثلاثة بالليل بشرب خمر. بنام الساعة للظهر. دوم بصحى بيأكل بيرجع بشرب خمر. حتى أن دمه أصبح خمرا. الأطباء نصحوه ألا يترك شرب الخمر فإلا وإلا يموت. وكان متقاعد ودخله قليل. فمرة طلق على باب جاره إله جار مؤمن. طلب منه مبلغ من المال فقدم له يا رغم انحرافه مع عرف انه هالجار فقير، صار كل منه حين دي يقدم له حاجة شوية زيت شوية سمنة شاكه فقير، على انه يعصي الله قال بعد خمسة شهور طرق في الباب لعطيهم حاجة من الحاجات تقول زوجته والله عن فوق عن يقرأ فرآن بغرفته وصل لعنده، لقى قال له والله مبارح تبت الى الله عز وجل وناسكى خطيت هيك وعهدت الله إنه أتركه والله أكرمني بالتوبة من منكم يصدق أن إحسان هذا الجار أثرت على هذا العاصي فأي جار له عليك حق تقول إذا ما في دين ما بيصلي نساء كاشفي فاجر هذا مو شغلك ما دام جار له عليك الحق ولعلك بإحسانك إليه يتوب على يديه فالجار المشرك له حق الجوار في جار لسانه بزي أصل لسانه انتم مو بالمقص بهديه قدم له هدية شي مرة تلاقي سكت رسول الله مرة قال من منكم يقطع لسانه فلان يعني في واحد كان يقطع لسانه بالصيف في صحابي كان فطن فقام وأكرمه فسكت فكلمة قطع اللسان مو معنى قطع لسانه هذا يريد إحسان يريد خبنك حتى يسكت نعم. قال عليه الصلاة والسلام أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما يعني يتوقف إسلامك على إحسانك للجار وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مات عن جار يصير بعد ظن أنه سيورثه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الإسلام متوقف على إكرام الجار والإيمان متوقف على إكرام الجار وقال عليه الصلاة والسلام أول خصمين يوم القيامة جاران أول خصمين وقال عليه السلام إذا أنت رميت كلب جارك فقد آذيته إذا كان رميت كلب جارك الكلب لجارك آذيته فقد آذيت جارك ويروى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق عليه فقال اذهب إن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه إذا هو عصى الله فيك إن تطيع الله فيه خدمه يعني وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال هي في النار تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار وجاء رجل عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره فقال له النبي اطرح متاعك في الطريق فجعل الناس يمرون به ويقولون ما لك فيقول آذاني جاري فجعل الناس يلعنون جاره يعني الجار له حق عليك ويروى أن رجلا أت النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يشكو جاره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي على باب المسجد ألا إن أربعين دارا جار أربعين دار شرق أربعين دار غرب أربعين دار شمال أربعين دار جنوب وهلأ أربعين دار لفوق وفي بعض البلاد في ثلاثين طابع ست جهات من كل جهة أربعين بيت يعني أبناء حارتك كلهم جيرانك هيفهم هذا المقصود أبناء حيك كلهم جيرانك البنائة كلها جيرانك البنائة مثلا بالنزل فيها أربعمائة بيت كلهم جيرانك هيك المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس، اليمن والشئن، البركة والتشاؤم في المرأة والفرس والمسكن، سيمنو المرأة خِصَّة مهرها، المأوى ناقلة، ويسر نكاحها وحسن خُلُقها، بدو الماس، الذهب بدو عشر ثلاث الذهب، الماس بدو سيميت ألف. بده خاتم حجرة واحدة يحقوا ثمانية شو هذه مرأة مسؤومة يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعشر نكاحها وسوء خلقها ويمن المسكن سعته وحسن جواره وشؤمه ضيقه وسوء جواره يعني بيت ضيق وجيران ش شرسين هذا بيت مشؤوم بيت واسع والجيران طيبين طاهرين ولا الجار حياة تانية الأمير عبدالقادر الجزائري كان نزيل دي وكان رجل صالح كان طيب ف... وكان مجاهد فعل جار فقير اضطر دي بيته، فلما ثاوض المشترين قالوا له مثلا بيتك عشر ذهبات فغضب غضبا شديدا او ثلاثمائة ذهب كان حقه فقال والله لا ابيع جيرة الامير بهذا المبلغ ففي واحد نقله الخبر للامير الامير استدعى قال له هاي ثلاثمائة ليرة ذهب وخليك جارنا مدام انت ما فرد فينا نحن ما حنفرد فيك وينو الفارسي ذله وحسن خلقه وسؤمه صعوبته وسوء خلقه أجمل فكرة بهالدرس اعلم أنه ليس حق الجاري كف الأذى عنه بل احتمال الأذى منه خلينا ما مو هذا يجب أن تحتمل الأذى منه هذا هو حسن الجوار يقال إن, جار الفق... إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني وبلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره في دين ركبه وكان يجلس في ظل داره فقال ما قمت إذن بحرمة ظل داره إن باعها معدما فدفع إليه الثمن. وقال له لا تبعها نحن حننتهي بس كلمتين وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام ليس يزور بعضهم بالدرج بناية يزوروا فيك قال من حق الجار أن يبدأه بالسلام السلام عليكم صباح الخير ولا يطيل معه الكلام حامل سكين عن يحاكي قصة طويلة خليه تتلبيته بقى تركه أن يبدأه السلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء كان بيتك جنبه أعطي بيتك كمان بيته ويهنئه في الفرح ويصفح عن ذلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته طلع عليه من السطح ولا يضايقه في وضع الجزع في جداره ولا في مصب الماء من نزابه المزاريب يعني إله برندا عمل لها هيك على حديق جاره، عم يأكل الجماعة ماذا ما يأكل شطر نحن أحرار أخي فوق ما أحرار هذا أخجار تحت ساكن ولا يضايقه في نزابه ولا في مطرح التراب في فنائه بجر الحاوي قدام بيته بيته، حط الحاوي قدام بيته لكي نطلع عليه روايح ولا يضيق طريقه إلى الدار ولا يطبعه النظر فيما يحمله حمل شو, شو شاري نيجا بالموزا <تصفيق> هي ما بالجود هي تركه ويستر ما ينكشف له من عوراته وينعشه من فرعته إذا نبته نائبة ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يسمع عليه كلاما والله قال لي أخ قال لي إيدي جار صالح فأجا ترجاني قال لي أنا زوجتي حامل على وشك الوضع بجوز مضطر خبرك الساعة ثانتين بالليل نطرق عليك الباب قال لي مو على عيني أنا جارك وأخوك فالمرأة ما وضعت هذا دي ترجال جاره الجار إذا عنده سيارة كان بمعمله بشغله. ابن الجار الأول صار معه حادث دهس يعني أخده على المستشفى وضمض له جراحه وبي معه خمسة ساعات والأبنه دريان اجرأ ابنه مضمض محكم هو طلب من جاره إذا كان طلق بابه ساعة ثنتين وقت المخاض البيت، فاستفاد الجار من, من لطفه قبل أن يؤدي الخدمة يعني الحياة تعاون الحياة ولا يسمع عليه كلاما ويقذب بصره عن حرمته ويتلطف بولده في كلمته. كان ابنه ضرب ابنك تضرب ابنك كفين مثل فراء الوالدين. طول بقى. هذا. هذا ابنك. الج... أنت تكون أكرم منه. حاكي أبوه إنه هذا ابنك شوي هيك إذا ممكن. الله يسلمه شوي خليني تبي. لما تضرب ابن جارك و... و... ويتلطف بولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه هذه جملة حقوق الجار قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار إن استعان بك أعنته وإن استنصرك نصرته وإن استقرضك أقرطته وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبناء فتحذب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها وإذا اشتريت فاكهة فهد له منها فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين